أحكام حول العمرة قبل الحرب كان صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه بالحديبية فمر على صحابي اسمه كعب بن عجرة فرآه يوقد النار تحت قدر كان شعره شعثا والقمل يتهافت على وجهه فرق له صلى الله عليه وسلم وقال أيؤذيك هوامك هذه؟ قال نعم إن صرف النبي صلى الله عليه وسلم من عنده لا يدري ما يقول له فالرجل محرم وحلق الشعر محرم عليه حتى ينهي عمرته فنزل قوله تعالى فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فأتاه صلى الله عليه وسلم وقال له ما كنت أرى الوجع بلغ بكما أرى تجد شاتاً فقال كعب لا فقال صلى الله عليه وسلم فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ثم دعا صلى الله عليه وسلم الحلاق فحلق رأسه فرح كعب لكن فرحه لا يعادل فرح الصحابة حين رأوا عثمان مقبلا على بعيره من بعيد لكن الأمور لم تكن كما أملوا فقد طرأت أحداث خطيرة فهناك قائد اسمه عروة بن مسعود الثقفي حرض أهل الطائف على حرب المسلمين فرفض معظمهم فانحدر بأسرته ومن أطاعه نحو مكة فوجدهم قد لبسوا جلود النمور ولما قابل طواغيتهم قال لهم إني استنفرت أهل عكاوة فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني كمن ضم الأحباش حلفاء قريش تحت قيادة الحليس بن علقمة فزحفوا جميعا للقتال حتى طوقوا المسلمين وأثناء الحصار خطرت لعروة فكرة فقال لقريش هل تتهموني قالوا لا قال فإن هذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم قد عرض لكم خطة رشد نقبلوها ودعوني آته كان الطواغيت قلقين فقالوا ائته نهض عروة ومشى واثقا نحو النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس بين يديه ولما جلس قال يا محمد جمعت أوباش الناس أي عبيدهم وأقلهم منزله ثم جئت بهم لبيضتك لتفضها أي لتهاجم أهلك ثم ارتفعت نبرته بالتهديد فقال إنها قريش قد خرجت معها العوذ المطافيل قد لبسوا جلود النمور يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة أبداً فقال صلى الله عليه وسلم إنا لم نجئ لقتال أحد ولكن جئنا معتمرين وكرر ما قاله سابقا أحب عروة أن يقلب الحق باطلا فقال أي محمد هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك ثم نظر إلى الصحابة فشتمهم قائلا فإني والله لا أرى وجوها وإني لأرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك حينها فقد أبو بكر الصديق أعصابه فلم يستطع السكوت